ان فرعون ع ل ى في الارض وجعل اهلها شيعين يستضعف طائفه منهم يذبح أبناءهم, يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه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 فلما جاءهم موسى ب آ ي ا ت ن ا بينات قالوا ما هذا إ ل ا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آ ب ا ئ ن ا الاولين وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبه الدار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 و َ إ ِ ذ َ ا سمعوا َُِ له و َ ع ْ ر َ ض ُ و ا عنه َُْ وقالوا ََُ لنا ََ أ َ ع ْ م َ ا ل ُ ن َ ا ولكم ََُ اعمالكم سلام عليكم ُ سلام ٌََ عليكم ََُْ لا َ ن َ ب ت َ غ ِ الجاهلين ََِِْ إ ِ ن َّ ك َ لا َ تهدي َِْ من َْ أ َ ح ْ ب َ ب َ ت َ ولكن َََِّ الله ََّ يهدي َِْ من َ يشاء ََُ وهو ََُ أ َ ع ْ ل َ م ُ بالمهتدين ََُِِْ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 وما كنا مهلكي القرى الا واهلها ظالمون وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقاء افلا تعقلون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 ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون فاما من تاب و آ م ن وعمل صالحا فعسى أ ن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار